أنا إنوس كي في الوغا أتقدم أكسر كل الحدود ولا أترحم أصرف في وجه المنايا وأقدم ما خلط الطط مثلي فمي يتجرب بنعيم رسخن زيري واسمي يورب في الساحة دمي يفور كأنه مغلي أحمل سيفين وفي الطرب أبدع ولو رأيت صولتي قلت ذا مجنوم نشأت وحيدا في غابة خوفي لا أمة تحنوا حتى ندى طربيت بين الضواري أقوم وأصرخ للدنيا ما من رجال أنا ينسك إلى أهب العور في دمي يجري جنون النمور سيفي يزعني صوتي هدي فمن يقف أمني لمصير تنفس الوحش فري والسبيل أساس الوجود وسيف الدليل أصغ الحاجاتي كنبض الجبال وأنفجر الصخرة إن كان ميل إبتكرته أنا لا ميراث فيه لا معلم لي ولا من يسير سوى جنوني وقلب الشغوف يعلمني القطع والنحر والسيف الرهوف تنجير صاحبي وقيام يمشي على الجرح ويدي في يدهي خير وإن غاب أشعو أني هواء هو من علمني معنى الحنان وكيف يقاتل من لا يخان في كل لحم يغني بهمس يقاوم مثلي يجاهد صفحا زيني تسو ذات ضعيف الجبان ولكنه صائق إن يستكي في نومه تسكن روح المحارب وفي صحوي فزع كالجبيل نسخر أحيانا ولكن نحبه ففي قلبي طيبة لا تبيل ولما دتي الطربة دون جبيل يكون أمامك فظاهرين أنا عين سكين الضخر ينشق تحته ونار الجهادي تطبيب القتال رفعت الصيوف وفي كل ضربة احطم ما بقية من جتان المحل دماء الشياطين تغسل سيفي وصوتي قاعد يدوي جهار وخلفي تنجير وزيني تسر فنحن الثلاثة جيش نصرنا في داخلي لست مجنون حربي حب في لي ونادي الحياه وين كان في صدري مات تنجي روسي نس اخواتي وفيهم تعلمت كيف النجا سافروا وقاتل والصخ حره وفي اخر الطريق اريد الحياه يا امي حطيتي حلما بعيدا عم نسيتو كيف صحوت تلقيت صوتي لينا الهنا وملطي لم اروح وجهك ولكنا في كل خطينا على وجهي نجم وفي كل خطي هي وصفك كنت تشاهديني من عم